وَسَلَّمَ الرَّسُولُ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفرون رسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين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 وَبَرَزَ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ضُعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَقَالَ ضُعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُ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 ان الظالمين لهم عذاب اليم وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار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 جَهَنَّمَ مَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ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 لَمِنَ السَّمَايِ مَا أَنفَأَ خَرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وسخر لكم الشمس والخمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغلوم كفا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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لِي وَلِوَالِدِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَا اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ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 وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم, وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثل. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرُهُمْ وَهُمْ عِندَ اللَّهِ لَكُؤُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَجُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ نَدٌّ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 من يذكر الألباب.